تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني لما تؤذونني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فلما أذعوا أذع الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى وذين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على تجارتكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أسرى الله يا أي الذين آمنوا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 بهم فأصبحوا ظاهرين يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القديس العزيز الحكيم هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يترن عليهم آياته يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَقُرُونَ اللَّهِ أَنِّي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لئس القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنبوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفروا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 من الله ومن التجارة والله خير الرازقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله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 يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهمهم العدو فحذروهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوووا رؤوسهم ورأيتهم, ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على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 وللله لزت ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم موالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلَ بَارِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقت فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق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 بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لننبهن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلَ والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم لَيْومَ الجمع ذلك يوم التغابُل وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَ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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم واولادكم عدو بل لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقرِّضُ الله قرضاً حسناً يُغْفِرُ لكم وَيَغْفِرُ لكم وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ حکیم